أحاب الجحيم، إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم. وتفاخرون بينكم وتكاثرون في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم ما يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تابقون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 Al-ladin yang bekalon dan yamun manusia berbukhl, dan yang tertolak, inna